وما نرى لكم علينا من فض، بل لظنكم كادبين. قال يا قوم يا رأيت من كنت على بينة من ربي، واتاني رحمة من عينه، فعميت عليكم أن ألزمكمها، لها كالهون.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 الله أعلم بما في أنفسهم إني ذا من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أوصح لكم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 أصنع الفلك وكلما ما مروا عليه ما لهم من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل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 اتكم على الكافرين قال ساويلا جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم من أمر الله يساوي لا جبل من وقيل يا رضو بلعی ماک ویا سماء وقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واسوت سال الجودي وقیل بعدا لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير